ما يفعلون ما يفعلون من إحسان ومن إتقان هو الذي الإحسان والإتقان الذي صدر منهم هو بتقدير الله عز وجل ومتوفيقه لهم إلى هذا الإحسان فشكرهم على ذلك هو من شكر الله عز وجل الذي وفقهم إلى هذا الإتقان وإلى هذا الإحسان وإلى صالح الأعمال فبناء فاستنادا إلى هذا الحديث وعملا به لا يسعني إلا أن أشكر بعد شكر الله عز وجل جميع القائمين على تنظيم هذه الدروس والعناية بها وخدمتها بما تتطلبه بما تتطلبه من خدمة ومن أعمال من ذلك الاداره العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام وكذلك إدارة شؤون الأئمة والجهات الأمنية المختصة فلكل شرب وورد كما قال الإمام الخطابي في تصديره لهذا الكتاب الذي نحن بصدده في هذه الدروس لكل منهم حظ ونصيب في ترتيب هذه الدروس والعناية بها وتنظيمها كما هو مشاهد فجزى الله الجميع خيرا وأعظم لهم الأجر وأحسن لهم المثوبة و اكثر لهم الجزاء بمنه وكرمه إنه أكرم مسؤول وفي بداية هذا الدرس الذي كما هو معلوم في شرح كتاب معالم السنن للأم للإمام الخطابي حمد بن محمد وحمد هذا كما سبق ماضي في الدرس السابق قال هو, لا هو قال عن نفسه رحمه الله أن الناس قال الاسم الذي سميت به حمد على وزن مجد حمد على وزن مجد لكن الناس كتبوها أحمد الناس كتبوها أحمد فأبقيتها على ذلك يعني ما رأيت فيها بأسا لأن حمد أحمد قريبا من بعض فيها كل في, كل في كل الاسمين معاني الحمد وايضا هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد كما هو معلوم فيقول, فيقول تركتها على ما, ما أثبتها الناس أو ما كتبها الناس وإلا الإسم الذي سميت به عن الذي سماني به أبي وسماني به آله هو حمد على, وزن محمد حمد, حمد على وزن مجد فقلنا في تصدير الدرس الماضي ذكرت كلاما له رحمه الله في مقدمة كتابه معالم السنن كلاما جليلا عظيما على هذه السنن العظيم الجليل على كتاب السنة لأبي داود السجستاني رحمه الله سجستان بالمناسبة يعني نسبة إلى بلده إلى بلده التي ولد فيها رحمه الله ليس هو السجستان من بلاد فارس لكن هو ولد في هذا البلد وإلا فأصله من قبيلة الأد من قبيلة الأد وهي قبيلة يمنية عربية معروفة الإمام أبو داود من أصله من قبيلة الأد وهي قبيلة يمنية معروفة لكن سميت سجستاني نسبة إلى سجستان البلد التي ولد فيها كما هو الشأن في العلماء ينسبون إلى إما ينسبون إلى بلدانهم أو ينسبون إلى قبائلهم أو ينسبون إلى مذاهبهم كان يقال المالكي فلان المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي فهذه نسب مختلفة لكن بلده التي البلد التي, ولد فيه البلد التي ولد فيها سيستاني فنسب إليها نسب إلى البلد وهو أزي رحمه الله وعلى كل حال هذه بيان تاريخي للواقع وإن فإن الله تعالى بين أن الأكرم عنده سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتصدير الخطاب رحمه الله سبق الكلام عليه وأن هذا الكتاب مما فيه ما تضمن هذا التصدير من بيان لجلالة هذا الكتاب لجلالة هذا الكتاب وعظيم مكانته ورفعة منزلته بين كتب الحديث الستة خاصة التي مدار عليها مدار الحديث في الإسلام الكتب الستة معروفة وهي الصحيحان والسنة الأربعة فهذا الكتاب كلام الخطابي رحمه الله شارح هذه السنن الذي قلنا أنه إن لم يكن أقدم من شرح هذه السنن على الإطلاق فهو بدون شك من أقدمهم من أقدم من شرح ولا بعض, بعض العلماء قال أنه أقدم من ألف أو أول من ألف في شرح هذه السنن شرح سنن أبي داور وكذلك شرح أيضا صحيح الإمام البخاري شرح صحيح الإمام البخاري في كتابه أعلام الحديث أعلام الحديث فممن يعني اعتنى أيضا بهذه السنة وشرحها وهذبها كذلك فيما بعد بعد الخطابي الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم في كتابه تهريه السنة وقال في صدر تقديم لهذا الكتاب كلاما جليلا نفيسا يدل به على عظيم منزلة هذا الكتاب وعلى شرف موضعه وجلالة منزلته وعلو قدره في الكتب الأمهات قال رحمه الله قال في بعد أن صدر كتابه بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله وبيان أهمية وبيان أهميته بعد أن بين أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة العمل بها وعدم هجرها وإلى غير ذلك من المقدمات التي أطال فيها قال رحمه الله بعد ذلك ولما, كتاب ولما كان كتاب السنن ولما كان كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعة السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به لما كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به يعني واضح أن أنه يقول أو يشير إلى جلاله هذا الكتاب أن له موضعا عاليا ومقاما ساميا بين سائر الكتب الحديثية عامة والكتب الستة خاصة بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد, في موارد النزاع والخصام يفصل بين المتخاصمين في نزاعهم وخصامهم في المسائل التي اختصموا او تنازعوا فيها المنازعات الفقهيه المقصودة ليست الخصومات الشخصية أو الخصومات التي تحدث بين الناس لأمور دنيوية لا المقصود الخصام القصام النزاع الذي يحصل في المسائل الثقية الاختلاف يعني يفصل به الاختلاف بين فصلا في موارد النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون بحكم هذا الكتاب الذي وصلنا لأبي داود رحمه الله بحكمه يرضى المحققون فإنه سبب ذلك فإنه قال فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها قلنا أن أربع علاق وثمانمائة حديث كلها في الأحكام قلنا في الدرس السابق أن أحاديث الكتاب هي أربع علاق وثمانمائة حديث كما نصه ورحمه الله يعني كما نص أبو داود في كتاب هي رسالته إلى أهل مكة التي وصف بها سننا قلنا شرنا إلى هذه الرسالة لما سال اثر الى اهله مكه يسالونه عن سننه هذه لما سمعوا بها هل هي أصح يعني احاديث هذه السنن هل هي اصح ما فيها ما في الباب فكتب اليهم رحمه الله برسالته المشهورة رسالة ابي داوود الى مكه وهي مطبوعه مطبوعه موجوده بين يدي اساتذه العلم فنص فيها على ان اربعه أهل ان هذه الاحاديث انتقب من 500000 حديث انتقبت منها قال انتقبت منها هذه الأربعة آلاف وثمان مئة حديث وكلها في الأحكام لم أخرج فيها لم أخرج معها او فيها من فضائل الأعمال ولا في الزهد ولا في غير ذلك بل خصصها كل هذه الحديث التي جاء السنة في أحاديث الأحكام وقلت أن أنه لذلك سمي هذا الكتاب السنة لأن معنى السنة في الصلاح أهل الحديث هو الكتاب اللي الذي قلنا النبي اتصف بخمس صفات الصفه الاولى انها احاديث اي تتضمن الاحاديث المرفوعه فقط التي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في اثار ليس فيه اثار عن الصحابه ولا عن التابعين هو ممحض للاحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفه الاولى الصفه الثانيه وهي انها ايش انها مبوؤه تبويبا تقيا موبوبة تبويب فق يعني على أبواب الثقة المعروفة كتاب الصلاة أول الطهارة ثم الصلاة ثم الذكاء ثم الصيام ثم الحج ثم البيور أو الجهاد والبيور ثم النكاح إلى آخر ذلك هذه أبواب التبويب بالثقة فإذا في الكتب التي مب الكتب السنن تكون موبوبة لا بد أن تكون موبوبة تبويبا فقيا ليست على اسماء الصحابة وليست على أسماء الشيوخ مثل كتب المعاجم وغيرها وكتب الجوامع والمساميد كمسند الإمام أحمد وبيئة على الموصل والبرزاز هذه كلها مرتب على أسماء الصحابة يعني أكيد باسم الصحابي ثم يسرد ما وقع له أو ما يرويه عن عنه عن يبدأ مثلا بالعشرة المشير من الجنة مثل أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي إلى آخر العشرة ويدكر تحت كل مسند هذا السنن ليست كذلك إنما مبوبة تبويبا فقهيا مبوبة تبويبا فقهيا فهذه فكتب السنن سميت السنن لهذا الأمر أنها مبوبة تبويب فقهي وأنها ممحضة لأحاديث الأحكام صارت ثلاثة صفات أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها الثاني مبوى تبوي الثالث أحاديث أحكام أنها أحاديث أحكام ليس فيها من الأخبار وليس فيها من أحاديث الزهد وأحاديث الفضائل, الفضائل وغير ذلك من البواب الأخرى التي في كتب الجوامع ليس فيها من ذلك شيء بل هي ممحضة خالصة لأحاديث الأحكام ومما تكلمت عنه في الدرس السابق هو خصائص هذه السنن وعادات ومنهج وطريقة الإمام ابي داود رحمه الله فيها فتقدم الكلام على خصائصها وعادات الإمام أبي داود فيها وقبل ذلك لا بد أن يكون معلوما أن أبا داود رحمه الله لم يضع أو لم يقدم لكتابه هذا بمقدمه ما فيه مقدم بلايك كتاب مباشرة على كتاب الطهارة والأحاديث فلم يقدم له مقدم على عادة المؤلفين لكن هو على كل حال لم ينفرد بهذا يعني ما هو ليس هو الوحيد الذي, الذي لم يقدم لكتاب مقدم فقد سبقه, سبقه إلى ذلك جمع من ائمه المحدثين من من مثلا, مثلا مثل الإمام البخاري رحمه الله الامام البخاري ليس في صحيح مقدمه ليس كذلك ليس في مقدمه في لم يقدم لصحيحه بمقدمه كذلك الامام أحمد ايضا في مسنده ليس فيه مقدمة وهكذا كثير يعني هذا الامر لم ينفرد به ومع ذلك يعني هذا أمر معتاد لم يشد به ابو داود ما شد عن غير بل سبق إلى ذلك كثيرون من ائمه المحدثين الذين لم يقدموا لكتابهم بمقدمة لكن مع ذلك تعتبر رسالة أبي داود إلى أهل مكة تعتبر رسالة أبي داود لأهل مكة التي ذكرتها قريقة الذي تقرر الدرس السابق وتكلمت عنها أو أخذنا منها بعض النصوص هذه رسالة تصلح أن تكون مقدمة للكتاب تصلح وإن كان هو ما ألفها ما هي رسالة صغيرة مختصرة يعني في نحو 20 أو 30 صفحة او أقل أو نحو ذلك فهي تصلح أن تكون مقدمة للكتاب بدل المقدمة التي لم يضعها لكتابه هذا لأنه وصف فيها سنن الرسالة هذه كلها في وصف سننه رحمه الله أحاديثها ودرجات هذه الأحاديث وكل ما يتصل بذلك فتصلح أن تكون مقدمة لأن شأن المقدمات هو هذا المقدمة عادة المؤلف لماذا يضع المقدمة يضعه تمهيدا بين يدي كتابه ليبين فيها غرضه من هذا الكتاب ويبين فيها منهجه فيه ويبين وطريقته ويبين إذا كان كتاب حديث مثل هذا يبين درجات هذه الحديث من الصحه وغيرها وطريقته في إراد ويبين طريقته في إراد الحديث الكتاب أو في عرض مواضيع الكتاب إذا كان في غير هذا الباب، فهذه الرسالة تصلح أن تكون مقدمة ولو وضعت لو في يعني في في صدر كل طبعة من من طبعات هذا الكتاب، لكان خيراً ولكان عملاً حسناً مع التنبيه إلى أن هذه ليست مقدمة. وضعها أبو ذهاب رحمه الله في بل هي رسالة مستقلة لكن لما كان لما كانت وثيقة الصلة وثيقة الصلة بالكتاب وهي أشبه بالمدخل إليه كما هي المدخل كما هو المدخل الذي الآن نحن بصدده هذه الدرسين السابق وهذا هذا مدخل إلى السنة لأننا يعني لأننا بهذا المدخل إن شاء الله يسهل علينا الكلام على هذا الكتاب وعلى أحاديثه بدل أن يهجم المرض على الكتاب مباشرة بدون مقدمات المداخل هذه هي مقدمات تنهيجية حتى يسهل علينا جميعا إن شاء الله الاستفادة من الدروس في هذا الكتاب ومعرفة ويسهل علينا معرفتها حق المعرفة إن شاء الله تعالى ب يعني فهم هذه هذا المدخل والاهتمام به فهذه هذه الرسالة هي كالمدخل رسالة إلى ود كالمدخل إلى سننه أو كال أو مقدمة كالمقدمة تكون أن تكون مقدمة فقلنا تقل أنه لم يقدم لكتاب مقدمة هذا شأنه شأن غيره لم يفرق بذلك رحمه الله وتقدم أيضا في الدرس السابق أن لما تكلمنا عن عناوين عناوين الكتاب التي يقول التراجم التي يقولون او يسمونها التراجم التراجم هي العناوين التراجم الابواب العناوين عناوين الابواب التي عقد عقدها للاحاديث التي وردها في موضوع الباب ترجم العنوان يعني قلنا ان من خصائصها ايش في المدرس السابق لها خصائص كثيره انها مختصره ان العناوين صنه المختصره وليست تا البخاري رحمه الله ليست تراجم الامام البخاري فهي فيها طول لكن هذه مختصره وانها صيغه صياغه اشفقيهه محكمه صيغه صياغه اشفقيهه محكمه لان هذا موضوع الكتاب حديث الاحكام لان هذا موضوع الكتاب وهو ايراد الاحاديث التي كل الاحاديث او جل الاحاديث التي احتج بها عالم وذهب اليها ذاهب كما قال رحمه الله فهذه الال ال أو العناوين صاغها رحمه الله صيغة فقهية محكمة للاستنجم مع موضوع الكتاب الذي هو حديث الأحكام والاستنباط منها يعني حتى أن كل عنوان منها يصلح أن يكون أن تكون هذه العناوين تصلح أن تكون رؤوس مسائل رؤوس مسائل يبحث فيها الفقهاء العناوين مثل شان في تراجم الإمام البخاري رحمه الله التي قيل فيها إيش أن فقه البخاري رحمه الله في يعني علاوين الابواب وأن هذه الخصائص أيضا أن من خصائصه أن خصائص العناوية الأقصد أنها, أحيانا أنها بعد الاختصار وبعد بعد الصياغة الفقهية أنها أحيانا يريدها بطريقة تشويقية بصيغة فيها التشويق مثل ما قال في باب الإمام باب المأموم ينعس والإمام يخطب ينعس من باب نصر نعس ينعس من باب نصر في الميزان الصرفي باب المأموم هذا باب ترجم به أبو داود رحمه الله فقال باب المأموم ينعس والإمام يخطب وذكر فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم, إذا نعس أحدكم في المسجد وليتحول من, من مجلسه ذلك فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره فليتحول من مجلس ذلك إلى غيره وقولنا هذا سببه أن تأمت الحركة في, في, في تحذق المرض وانتقاله من مكان إلى مكان هذا مما يؤدي إلى تحذق الدورة الدمية في الجسم وتنشيط له وأنه من ناحية أخرى أيضا طرض للشيطان الذي ما حصل هذا النوم و هذا النوعات إلا بسببه يقصد بذلك إلى أن يصرف عن المؤمن عن المؤمن هذا الخير يصرف عنه هذا الخير لأنه يجالس في المسجد لماذا جالس في المسجد جلس ليتعبد الله تعالى إما بتلاوة أو بصلاة أو بذكر أو ب إلى غير ذلك من هنا في المسجد الحرام بالطوارئ والسعي وغيرها فإذا نعس فإنما صرفه الشيطان عن هذا الخير بهذا فينتقل من هذا المجلس إلى مجلس آخر. ليس بعيد عن المجلس أو خلاف المجلس الذي أناه أو سبب المشيقات في هذا النعاس ويأتي أيضا تأتي هذه العناوين كذلك يعني تراجع بصيغة استفهامية يريدها أحيانا بصيغة استفهامية مثل قوله رحمه الله باب أي الرجل وهو حاقن باب أي الرجل وهو حاقن حاقن يعني معناه حاق الذي يحبس البول يحبس البول يعني يريد أن يتبول وضايقه البول يصلي وهو حاق هذا سؤال اي يصلي الرجل وهو حاق فذكر تحته حديثين أو ثلاثة حديث التي ذكر في عن النبي صلى الله عليه وسلم أحديث موجوده في الصحيحين وفي غيرها أنه لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وكذلك الحديث الذي ورد في السنة أيضا أنه إذا كان الرجل حاقنا وأقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالخلاء يعني يروح يتبول ثم يأتي فيصلي حتى يكون ذهنه خاليا ويصلي مرتاحا فهذا أدعى للخشوة المهم أن أنك أن لما أنه لما يورد لما الباب بصيغة الاستفهام أيضا هذا من, من في تشويق لأنك تتطلع إلى ما ذكره في جواب هذا السؤال هذا السؤال فأنت تتطلع إلى جواب سؤال رحمه الله الوارد في هذه الأحاديث ومن ذلك قوله ايضا أيضا باب أي رد السلام وهو يبول باب السلام وهو يبول أيضا هذا جاء بصيغة الاستفهام وجاء أورد فيه حديث ابن عمر أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد, عليه فلم يرد عليه ثم قال أبو داود وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فتيمم ثم رد عليه وأورد حديثا آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ثم رد عليه السلام وقال أما منعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة أيمن لرجل السبب الذي جعله لم يرد عليه قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني أكرهت وأن أرسل الله تعالى على يعني بغير طهور ثم كذلك من الصيغه الاستفهاميه قوله رحمه الله باب إذا خاف إذا خاف الجنوب البرد آية يمن باب إذا خاف الجنوب البرد ايت Yemen فذكر فيه ذكر تحت هذا العنوان او تحت هذه الترجمه ذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه اجنب في ذات ليله اجنب ذات ليله في غزوه ذات الثلاث في غزوة ذات ثلاثة أجنبت وكانت ليلة باردة كانت ليلة باردة فقال عمر العصر بالله إنه خشية إني خشيت لما خشيت البر البرد لما اغتسل إني تضرر من فتيممت وصليت بأصحابي تيممت وصليت بأصحابي يعني لم يغتسل من الجنابة ذكر ذلك لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت بأصحابك وأنت نجوء وأنت جنوب أصليت بأصحابك وأنت جنوب فقال عمرو بن العاص إني خشيت أن أهلك إذا اختسلت من البرد فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ولم يقل شيئا قالوا فهذا دليل كما قال الشارع رحمه الله سياتي ان شاء الله في موضعه لكن بالإشارة إليه هنا قال الخطابي رحمه الله وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على العجز أو عدم الإمكان من الغسل أيضا من الاجتسال أو الغسل من الجلالة سببا مبيحا لاستيموا أيضا يعني يفهم من قبل أو من سقوتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على محرم لو كان أمرا محرما أو لبينه قال له لماذا فألا يجزل لك ذلك عليه فلما سكت صلى الله عليه وسلم فدلع ذلك على جواد اغتسال جواد تيمم الجنب إذا خشي من البرد وان كان بعض العلماء لم يجز ذلك وقال أن مثل ما روي عن عطاء وغيره قال انه يغتسل حتى لو مات قال أنه يغتسل حتى لو مات وهذا ليس يعني هو القول المعتمد بل الحديث الذي ذكرته لكم يدل على خلافه وهو أنه يجوز عند البرد عند ضرورة القصوى إذا كان برد برد بمعنى الكلمة ما هو أقل برد يعني لا يحتاج به واحد على مجرد برد خفيف يكون ما يكسل بسبب الكسل الكسل ليس هو سبب ليس سببا مبيحا ل أن, أن يتعمم بدل الغسل لكن إذا كان بردا شديدا مثل البلاد الباردة التي بها الثلوج ولا فيها ينزل عليهم تمتلئ الأرض بالجليد والثلوج برد شديد, شديد شديد فعلا إذا قد يموت بسبب الغسل أو قد يمرض حتى لو لم يموت لازم أن يموت يقل لدرجة الموت لا حتى لو أدى به بهذا الاغتسال أدى به هذا الاغتسال إلى المرض فإنه يباح له أن يتم استدادا إلى هذا الحديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي الباب حديث أخرى، لكن كما سمعتم وعلمتم في الدرس السابق أن أبا داود رحمه الله إنما يذكر في الحديث، يذكر في الباب حديثين، إنما حديث واحد أو حديثين أو ثلاثة على الاغلب لقصد الاختصار الذي هو من قصائد السنة، استسارة الحديث. وكذلك قلنا انه من من خصائص هذا الكتاب أيضا انه يقتصر الاحاديث الطويلة لما يكون في حديث طويل يقتصره ليقتصر من هذا الحديث على موضع الشاهد الذي يريد ان يستنبط منه أو يقدم من الحكم وقال في سبب ذلك او قال في بيان ذلك في رسالتي هذه الى أهل مكة قال اني ربما اختصرت الحديث الطويل حتى لأني لو لم اختصره يعني معنى عبارتي أنه لو لم, لو لو لم أفعل لا لم يعلم من سمعه من سمع هذا الحديث الطويل إذا, إذا لم اختصر لم يعلم من سمعه موضع الثقه فيه يعني ما يعرف لماذا أتيت بهذا الحديث حديث طويل أمامه كلام كثير ووقاع وأشياء فيضيع ذهنه أو يتشتت ذهنه في العبارات او في يطول طول هذا الحديث. فلذلك كان يقتصر الحديث الطويل لهذا المقصود. يحتص يقتصر لهذا المقصود يعني مقتصرا منه على موضع شايف. ولذلك كان أيضا يقطع الأحاديث تصنيع من تصنيع الإمام البخاري رحمه الله. وإن كان أقل يعني تقطيع الحديث ليس لم يبلغ فيها مبلغ الإمام البخاري رحمه الله ليس كثيرا. لكنه كان كان كان يقطع الحديث لأنه لا مندوحة. في الكتب الحديثية المرتبة على الأبواب الفقية لا مناص ولا مندوحة ما ما في مطر من تقطيع الأحاديث لأنها لأن المقصود الاستنباط والحديث الواحد كثيرا ما يتضمن جملة ااا جملة أحكام في أحكام لكل حكم موضعه الذي الذي يورد في أو يحسن يورد الحديث فيه فلذلك ما في مطر لا مفر من تقطيع الحديث غالباً ما يستطيع إلا أن يقطع الحديث يذفر من كل في كل موضع الجزء المناسب الذي يتعلق بالباب أو الذي يتعلق تتعلق الترجمة به وترجمة بها عليه على هذا الحديث مستنبطا منه. وقلنا انه أيضاً مما تميز به كذلك الدقة في ايراد الروايات من ذلك ما. أورده في حديث الحديث الذي اورده كذلك الإمام أحمد هو أبو, أبو داود رحمه الله والله عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الحسن بن علي كلاهما روايا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل في المستحم مكان الغسل مكان الاستحمام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أبو داود قال أحمد ثم يتوضا بدل إيه بدل يغتسل لا يبولن أحدكم يستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد يعني رواية أحمد بعد أن أورد أبو داود رحمه الله الحديث بهذا اللفظ قال قال أحمد ثم يغتسل فيه يعني بدل ثم يتوضا فيه يعني بدل قوله ثم يغتسل فيه فإن عامه الوسواس منه فإن عامت الوسواس منه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا العمل وهو أن الشخص يبول ثم يغتسل أو يتوضا على على اختلاف الروايتين في هذا المكان الذي استحم فيه سبب للوسواس كيف ذلك؟ أنه يفكر انه إذا لما يغتسل في المكان الذي بال فيه يفكر هل اصابني رشاش البول ولا ما اصابني هل هنا نجاة بقيت ولا زالت هل فيدخل القلب والوسواس فلذلك نهي عن أن يبول في مستحمه ثم يترب في نفس المكان لكن لو ابتعد في جهه اخرى في مكان آخر بعيد عن المكان الذي تبول فيه هذا لا حرج فيه هذا فهذا في أما قضية الحديث الذي الثاني فعامة عذاب القبر منه هذا في الاستثار ذلك في التنزه الذي في تنزه من البول أو الاستثار منه هو الذي فيه أن عامة عذاب القبر منه لكن هنا عامة الوسواس فإن عامة الوسواس منه هو في موضوع البول في المغتسل ثم إيش فيه في نفس الموضع أو التوض من أحاديث كتب السنة ذكرنا أن الإمام الذهبي رحمه الله قسمها إلى ستة أنواع النوع الأول أحاديث السنة هذه قسمها الإمام الذهبي بعد سبر هذه الأحاديث والنظر فيها من إمام حافظ كبير مثل الذهبي يعني لخص به القول أن هناك كلام كثير في الأحاديث أبي داود لكن هذا يجمع مقاصد هذا الباب ويلخصها ويحقق القول فيها فقال بأن حديثه قال الذهب رحمه الله في السير كتاب في كتابه سير أعلام النبلاء في كتابه سير أعلام النبلاء لما ترجمة لأبي داود رحمه الله قال إن حديث الكتاب على ستة أنواع على ستة أن أنواع النوع الأول وهو الأ هي أعلى ما في الكتاب أعلى ما في الكتاب وهي التي أخرجها الشيخان رحمه الله رحمهما الله البخاري ومسلم وقال أن هذه نحو شطر الكتاب نحو أن هذه نحو شطر الكتاب عن نصف الكتاب النوع الثاني شطر يعني نصف يعني عدد كبير يزيد على ألفين حديث في السنن من سنن أبي داود النوع الثاني وهو الحديث التي, التي ايش أخرجها أحد الشيخين ولم يخرجها الآخر النوع الثالث وهي الأحاديث التي لم يخرجها واحد منهما النوع الثالث الأحاديث التي لم يخرجها واحد منهما لم يخرجها لا البقاري ولا مسلم ولكنها جاءت باسناد جيد خال من الشذوذ والعله هذا النوع الثالث من احاديث سن ابي داود النوع الرابع وهي الأحاديث التي جاءت باسناد صالح اسناد صالح وقبله العلماء لماذا لأنه جاء من طريقين لينين ضعيفين يعني السبب قبل قبول العلماء أنها جاءت من طريقين لينين فصاعدا يعني جبر الضعف أن جبر الضعف فجاءت من هذين الطريقين فقبلها العلماء واستأنسوا بها هذا القسم الرابع والقسم الخامس وهو من أحاديث السنن وهي التي ضعف إسنادها بسبب نقص حفظ راوية ضعف إسنادها ليس بسبب الطعن في عدالته بأن قيل فذاب أو متروك لا السبب الضعف هو نقص حفظ راوي فهذا يسقط عليه أبو داود رحمه الله ما يقول فيها شيء لا يحكم يعني لا يذكروا ضعفها هذا يسكت عليه غالبا النوع الثالث والأخير وهو التي حديث التي فيها ضعف بين الضعف الشديد الذي قال في رسالته رحمه الله فقال وما كان فيها من وهن شديد يعني ضعف شديد فقد بينته هذا فلا هذا قال لا يسكت عليه فقال الذهبي مثل هذا النوع الاخير لا يسكت عليه بل يبينه غالبا الا إذا اشتهر هذا الحديث بنكارته أصبح يعني شهرته بالنكاره تغني عن إيش؟ عن الكلام عليه أصبح مشهورا بالنكاره فاصبحت فأصبحت شهرته تغني عن النكال إليه فاستكمالا لهذا نقول عند الكلام على, على أنواع حديث الحديث على أنواع حديث السنن هل في هذه السنن حديث موضوعة هل في سنن أبي داود حديث موضوع يعني مكذوب يعني مختلق مصنوع مخلوق مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات قال في تسعه احاديث موضوعه قال إن في هذه السنن تسعه احاديث موضوعه لكن لكن التحقيق كما ذكره السيوطي رحمه الله انها ليست كذلك الذي حققه السيوطي وغيره في كتابه سيوطي ذكر هذه الاحاديث التسعه في كتابه القول الحسن أو رسالته في رسالته القول في الذب عن السنن بين ان التحقيق او الذي التحقيق ان هذه التسعه ليست بموضوع كما قال ابن الجوزي والسبب الذي السبب الذي حمله على الحكم على تسعة في سنن ابي داود على الحكم عليها بانها موضوع انه متساهل في الحكم بالوضع يعني يسارع الى الحكم بالوضع كما ان الحاكم ابو عبد الله متساهل صاحب المستدرك على الصحيحين كما ان صاحب المستدرك وهو الحاكم ابو عبد الله النيسابوري هو ايش متساهل في في التصحيح متساهل في التصحيح ولذلك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن أن تساهل ابن الجوزي رحمه الله في الحكم بالوضع وأن تساهل الحاكم أبا عبد الله في الحكم بالصحة وبالتصحيح أعدم أو قلل النفع من كتابيهما قلل النفع من كتابيهما لأنه, لأنه كما قال لا يخلو حديث من أحاديثهما من أن يمكن أن يكون مما تساهل فيه ما يخلو حديث من حديث ما ان يكون مما تساهل فيه فلذلك قل النفع بكتابيهما و, و يعني أصبح الانتفاع بهما قليل يعني بخلاف ما كان يعني يؤمل او يرجى منهما بكتاب الموضوعات وكتاب المستدرك على الصحيحان الحاكم الذي الـ الـ الإنصاف أو التحقيق فيه كما قال ابن جماعة رحمه الله يعني هذه مشكلة الآن لما قلنا لما أن الحاكم أبا عبد الله أن يسابوري يتساهل في تصحيح يعني يحكم بالصحة والحديث لا يكون كذلك في الواقع لما, لما تتتبع الحل فيه في كتاب المستغرق حتى يستفاد منه ما هو الحل هو كما نقله الأئمة في كتب علوم الحديث مثل الحافظ العراقي والحافظ من الحجر في النكت على ابن الصلاح وغيرهما من المؤلفين أن أنه يتتبع تتبع أحاديث المستدرك على الحديث الأحاديث التي حكم فيها الحاكم أبو عبد الله النسبور بالصحة وليس لأحد فيها كلام يعني انفرد فيها فه بالحكم في فيها الحكم عليه بالصحة أنها تتبع ويحكم عليها بما يليق بها من صحة أو حسن أو ضعف. يعني نتبع حديثها من جديد نبدأ ونتتبع حديث ما نأخذ حكمه وإنما يتتبع للقادر للمتمكن. إذن مو أي واحد ليس كل واحد لكن القادر المتمكن وهذا الذي فعله أو فعل يعني جزء كبير منها الحافظ الذهبي في تلخيصه للمستدرك فان وَأَتِيَ للحديث الذي ذكره الحاكم في مستدرك، فيقول بعد ذلك يريد الحديث ويقول صحيح، ها؟ يقول صحيح. إذا كان ضع يعني يعني أن ما ذكره المستدرك كلامه يوافقه عليه، لذلك يقول وافق الذابي أو يقول لا كيف إذا كان الحديث ضعيف وصححه الحاكم يقول كيف وفيه فلان؟ يعني ما يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا من الحكم بصحة هذا الحديث وفيه فلان وهو ضعيف وهكذا. ففي التخصيص المستغرب للحاكم صنع شيئا كثيرا من ذلك وهو ما قاله أما حققه ابن جماعة رحمه الله في الكلام على المستغرب من خصائص السنن ايضا من خصائص سنن ابي ربي رحمه الله انه يقدم رواية الاقدم على الاحفظ كما بين ذلك يعني اذا كان في اذا ورد حديث بطريقين طريق فيه رواته اقدم أقدمية من ناحية الزمنية أقدم ور... وحديث آخر طريق آخر رو... رو... رو... إسناده برواية ر... رجال أحفظ لكنهم ليسوا هم الأقدم تاريخا فكان... ف... ف... فعند التعارض يقدم رواية الأقدم على الأحفظ كما ذكر هو في رسالته أيضا وهذه على كل حال حديث قليلة عشرة أحاديث فقط التي قدم فيها الأقدم على الأحفظ ها؟ هي عشرة أحاديث و آه آه كذلك وقع لأبي داوود رحمه الله حديث ثلاثي واحد حديث ثلاثي واحد ما معنى الحديث الثلاثي الذي بينه وبين النبي صلى الله الذي بينه وبين المصنف يعني الحديث الثلاثي عندنا الحديث ثلاثي ورباعي قماسية وهكذا الحديث الثلاثي المقصود به الذي يكون بينه وبين بين المؤلف الذي هو أبي داوود رحمه الله عندنا هنا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط، فلا هذا إسناد إيش يسمى ماذا يسمى اسنادا عالي؟ يسمى إثناد عاليا لأن الاسناد العالي هو من قلت رجاله، الإسناد العالي من قلت رجاله الوصايت الرجال هم الوسائط الذين بين المحدث او المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل العكس العالي النازل وهو الذي كثرت رجاله لما يكثر رجال الاسناد هذا يصبح اسنادا ايش نازلا فهذا في الطلب العلو لذلك طلب العلو عند اهل الحديث سنه لانه الاغلب انه يكون لما تقل ان يكون صحيحا او حسنا من نوع المقبول المهم لانه اذا قلت قل الخلل وقل الضعف وإذا كثرت كثرت إيش الخلل يعني احتمالات الخطأ أو احتمالات القلل من من من القطاع ومن ضعف الرواة ومن غير ذلك تكون أكثر في الحديث النازل من العالي ولذلك قالوا طلب العلو سنة لهم أذلة على ذلك مثل الأعرابي الذي الذي رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ما ارسل عن المرسوله لاصله النبي الصحابي الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان رسولك يقول انك يزعم انك تزعم ان الله ارسلت الى اخر الحديث فلم يقتصر هذا الرجل على سماعه من الصحابي الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم بل ركب دابته ورحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه مباشره الرسالة التي بلغها اليه وهذا اسناد سمو يعتبر اسنادا عاليا اخذه مباشره عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الواحد الذي في سنة ابي داود وحديث ثلاث واحد وهو الذي اورده ابو داود رحمه الله في كتاب السنة باب الحوض كتاب السنة باب الحوض قال فيه رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم هذا واحد الرجل الاول حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن ابن ابي حازم ابو طالوت اثنين هذا واحد الاول مسلم ابراهيم الثاني عبد السلام ابن حازم أب أب والذي هو ابو, أبو طاولو ابو الذي هو ابو قال شهدت ابا برزه الاسلامي يعني أبا برزه صحابي هذا اذا هذا الثالث مسلم ابنراهيم عبد السلام ابن ابي حازم الثالث من الصحابي ابو برزه فصار بين ابي داوود ثلاثه رجال لذلك اصبح اسنادا ثلاثيا يعني اسناد عالي اسناد عالي اسناد عالي, إسناد عالي في سنن داوود أن أبا برزة طيب الحديث ما هو الحديث أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه دخل على عبيد الله ابن زياد دخل على عبيد الله ابن زياد والي الكوفة فحدثني فلان وكان في السماط السماط وهو الصف صف الجماعة بين الناس اللي يقعدوا على الطرفين صف من الناس على جانبي الطريق يسمى الصماط وكانت في الصمات فلما راه, عبيد الله لما راه أبا برزة الإسلامي رضي الله عنه لما راه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح إن محمديكم هذا الدحداح يعني هذه فيها لمز لأبي برزة الأسلامي رضي الله عنه محمديكم يعني نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا صحابي لأن أبا برزة الأسلامي صحابي قال إن محمديكم هذا الدحداح الدحداح يقصد به من يقصد به أبا برزة الأسلامي والدحداح معناه القصير السمين القصير السمين فإن محمديكم يعني الصحابه يقصد به المنسوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته وهذا منهم ابو برزه من الصحابة هذا الدحداح اللي يعني القصير السمين يسخر به هذا فيه لمس وسخرية به بسخرية بهذا الصحابة رضي الله عنه وليس مستغربا مستغربا بمثل عبيد الله ابن زياد الذي تعلمون ما صنع في مسألة مقتل الحسين رضي الله عنه الحسين في مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، فهذا ليس مستغربا مثل أن يهذب أن يهذأ من أحد صحابة رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن محمديكم هذا دحداح، ففهمها الشيخ يعني أبا بارزه، فهم المقصود بها أنه يسقر به أو يلمزه يعني كان يعني هذا هذا هذا محمد أهل القصير. السمين يعيبه بذلك ويهمزه ويسخر به فقال رضي الله عنه قال أبو برضة رضي الله عنه ما كنت أظن او ما كنت أحسب أو أحسب كلها تجوز يجوز الأجهان بكسر السين وبفتحها ما كنت أحسب أو أحسب أن أني أني أبقى في قوم يعني ان تطيل بي أن تطول بي الحياة حتى أكون في قوم يعيرونني بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمديكم يعني المسابين إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا القصير الدحداح يعني كأنه ينتقصه ويقول أن هذه الصحبة لا تنفع أو لا ترفع مثل هذا القصير السمين فقال أبو بزر ما كنت أحسب أني سأبقى إلى زمن يعيرني فيه،, يعيرني فيه الناس أو يعير فيه أحد بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليهم عند ذلك أحرج الرجل ويعني عرف أنه تجاوز الحد وأنه استطال على من لا تجوز الاستطالة عليه فقال عندئذ إن, إن صحبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء إن صحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم زين غير شيء وهذا عمليا كما يقولون هذه طبطبه يعني بعد أن بعد ان عمل العمله وبعد أن تجاوز هذا التجاوز اراد أن يصف اصلح ما ما افسده فقال هذه الكلمه طيبا لخاطر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قال وهذا صحيح كلامه صحيح هذا وما من تعرف ذلك لماذا تهمزه من البداية إن صحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم زين غير شيء نعم هو الزين كله وهو الشرف شرف الصحبة هذا لا يعدله شرف في باب في باب في في الإسلام فهو الشرف الحقيقي بالإضافة إلى شرف النسب الذي هو المنتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرفه المنتمين إليه صلى الله عليه وسلم كذلك مثله أيضا مثله شرف الصحبة شرف الصحبة وشرف انتساب من انتسب او المنتسبين إليه صلى الله عليه وسلم نسب انتساب نسب انتساب يعني نسب من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد فاطمة يعني فهذا هو الشرف شرف الصحبة وشرف الأهل ثم بعد ذلك يأتي شرف الأعمال الاعمال الصالحة من عن عمل صالحا ومن لقي الله تعالى بصالح اعماله هذا أيضا كذلك من الشرف الباقي والشرف النافع فقال سمعت إنما بعد ذلك بين له عبيد, عبيد الله بن زياد سبب طلبه له ان استدعاه قال إن بابعثت إليك لأسألك عن الحوض عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أسألك عن الحوض هل سمعت هو الحديث ورد هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أحد أصحابه هل سمعت فيه يذكر شيئا في حوضه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكرة رضي الله عنه نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربع يعني مرات كثيرة جدا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحوض صفة أنه أنه مما آتاه الله عز وجل به وهو من صفاته أنه آني عدد آنيته مثل عدد الكواكب وأن ماءه أحلى من العسل وأن من شرب منه شربة لا يغنو منه لا يغنو أبدا فهذا الأحاديث انا المتعلق بالحوض انا سمعتها يقول أبو وردة أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرة واحدة ولا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة بل كثير مرات لا تحصى سمعته صلى الله عليه وسلم يذكر في الحوض ما تسألون عنه فمن كذب به فمن كذب به يعني هذه هذه يقصد بها بفريق غير مباشر عبيد الله ابن زياد يعني إن كنت تكذب بهذه الأحاديث قال فمن كذب به فلا ثقاه الله منه اذا كنت تكذب انت او غيرك يعني من يكذب احد الحديث هذه احاديث ثابته بل, بل, بل, بل, بل ذكرها بعضهم في المتواتر في الاحاديث المتواترة التي رواها جمع غفير عن جمع غفير لا يبعد او يستحيل يستحيل تواطؤهم يستحيل تواطؤهم على الكذب هذا المتواتر فهذه عدها بعض من المل... من المؤلفين في... في التواتر مثل الكتاني والسيوط قبله وغيرهم مثل السيوط والكتاني وغيرهم ألا جعلوها من المتواتر فمن كذب بها فلا سقاه الله منه من هذا الحوض ثم خرج مغضبا رضي الله عنه ثم خرج مغضبا رضي الله عنه فهذا مثال للحديث الثلاثي الذي وقع لأبي داود في سننه رحمه الله ويعني هذا هذا مثال على الاسناد العالي لأن رجاله لأنه ثلاثة رجال بينه وبين المؤلف بين بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأسأل الرحمن الرحيم ورب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا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 بقي الكلام على سؤال يعني يكثر السؤال عنه في هذا الشهر شهر شعبان وهو موضوع النهي عن الصيام شعبان إذا انتصف الشهر ولما كان الحديث الوارد في هذه المسألة هو من حديث هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته الحديث الوارد في هذه المسألة مسألة النهي عن صيام شعبان إذا انتصف شعبان نهي عن الصيام إذا انتصف شعبان لما كان الحديث الوارد فيها في هذه المسألة هو من أحاديث هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو سنن أبي داود ولما كانت المناسبة الزمنية أيضا لأننا دخلنا في منتصف شهر شعبان لأن دخلنا في منتصف شعبان في شعبان فيكثر السؤال عن هذه المسألة والحديث المقصود وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود رحمه الله لا إذا, إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهل هذا الحديث صحيح اولا أو ليس بصحيح هذا الحديث مما اختلف فيه الأئمة أئمة أهل الحديث اختلفوا فيه بين مصحح بين مصحح ومضاعف بين مصحح له ومضاعف فالذين صححوه مثل الذي ممن صححه يعني الإمام الترمذي رحمه الله والإمام ابن حبان في صحيحه فقد أخرجه في صحيح وكذلك الطحاوي رحمه الله وابن البر الحافظ ابن البر النمري وايضا الحافظ ابو عوانة الاسفراييني ابو عوانة الاسفراييني هؤلاء من الأئمة المتقدمين ومن المعاصين ايضا صححوا جمع من أهل العلم منهم الشيخ احمد شاكر رحمه الله والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني في صحيح الجامع وفي غيره في صحيح سنة ابداود وفي غيره من الكتب وفي ارواء الغليل وغيرها والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن مضعف الله كما قلت المضعفون الذين ضعفوه أيضا جملة من الأئمة ضعفه كذلك بالمقابل مقابل المصححين أيضا هناك جماعة من الأئمة أئمة المحدثين ضعفوه فممن ضعفه؟ الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله الذي قال إنه منكر والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كذلك أو أبو زرعة الرازي كذلك ممن ضعفه ممن ضعف هذا الحديث أبو زرعة الرازي والحافظ الإمام الذهبي الإمام الذهبي كذلك ممن ضعفه والإمام ابن رجب رحمه الله هؤلاء إما من المتقدمين ومن المتأخرين ممن ضعف هذا الحديث وسبب التضعيف إيش أنه من سبب تضعيف هذا الحديث انه من روايه العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه احد رجال هذا الحديث والعلاء هذا من صغار التابعين العلاء بن عبد الرحمن من صغار التابعين وهو صدوق هو في نفسه صدوق رحمه الله مشهور كما قال الذهبي رحمه الله في ويزان الاعتدال هو صدوق يعني لا مطعن فيه من ناحية الصدق لأنه يكذب أو, أو نحو ذلك لا هو صدوق مشهور ولذلك يقول أيضا فيه الحافظ من الحجر أنه صدوق ربما وهم لكن أمكرت عليه أحاديث صدوق مشهور قال الذهبي بأنه صدوق مشهور لا ينزل حديثه عن درجة الحسن لكن يجتنب ما أنكر عليه شوف هذا بهذا القيد أحاديثه حسنة أحاديث العلاء بن عبد الرحمن هذا راوي حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم أحاديثه لا تنزل عن درجة الحسن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله لكن تجتنب إيش؟ تجتنب ما يج لكن يجتنب ما أنكر عليه يعني الحديث التي أنكر عليه تخرج من هذا الحكم تخرج من فلا تكون حسنة بل هي ضعيفة الحديث التي أنكر عليه التي أنكرت عليه لا تكون من هذا النوع لا تكون نوع الحسن يعني داخل في نوع المحتج به في نوع المقبول بل تخرج عن هذا هي خارجة وهذا منها حديث إذا تصف شعبان هذا مما أنكر على العلاء ابن عبد الرحمن مما أنكر عليه فهذا مما أنكر عليه فلذلك ضعفوا ضعفوا هذا الحديث لأنه من عبد الرحمن وقال ابن معين رحمه الله بالإضافة إلى ذلك أنه العلا ابن الرحمن لا يحتج بحديثه قال الإمام ابن معين رحمه الله وهو متشدد كما تعلمون كما يعلم المتخصون والمشتغلون بعلم الحديث وعلم الرجال أنه متشدد في الحكم أو في نقد الرجال فلذلك هذا إذا إذا إذا إذا هذا له يعني أنه يسقط الرجل بالخطأ أو بالخطأين يعني أدنى خطأ يسقطه من الاعتبار فلهذلك كان متشددا فهذا إذا وثق شخصا فعض على توثيقه بالنواجد يعني ما يوثق أحد إلا خلاص جاوز القنطرة مرة فوق وصل إلى أعلى الدرجات توثيق ابن معين صاحب الإمام أحمد رحمه الله فهو كان متشددا أو متعنتا في نقد الرجال كما يصفونه قال اللي وصفوه ايضا هم أهل الحديث أهل ليس وصفا من عندي وليس من جيبي ولكن هذا ائمه الحديث مثل الذهبي وغيره لما تكلم في رسالته من يقبل قوله في الرجال وفي غير ذلك من الكتب التي الفها أهل هذا الشأن فقال ابن معين رحمه الله في علاء بن رحمان راوي هذا الحديث بأنه لا يحتج بحديثه قال لا يحتج بحديثه ثم ثم كذا ثم أيضا سبب آخر لتضعيف هذا الحديث سبب آخر لتضعيف هذا الحديث غير أنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن سبب آخر يجعله حديثا ضعيفا لا يحتج به وهو أنه معارض بما هو أقوى منه هذا الحديث حديث العلاء ابن بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن هو معارض بما بأحاديث أقوى منه ما هي هو ما هذه مجموعة أحاديث منها ما أخرج الشيخان رضي رحمهم الله عن أم المؤمنين عاشة رضي الله عنها أن أن قالت أنها قالت إن لم يكن قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه فإنه كان يصوم شعبان كله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله، يصوم شعبان كله، ومرادها مرادها مرادها رضي الله عنها بكله لما قالت أنه كان يصوم شعبان كله، مرادها يعني غالب غالب شعبان، غالب شعبان يجوز أن يطلق الكل على المعظم على الأغلب، هذا هذا مستعمل وشائع في في في في الاستعمال العربي. أو في اللغة العربية أن يقصد بالأغلب والأكثر أن, أن يطلق على الأغلب والأكثر لفظ إيش الكل فقصدها بكل يعني معظم شعبان كان يصوم صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك من إيش سبب عنايته صلى الله عليه وسلم بصيام شعبان ما هو قال هذا, هذا السبب جاء في حديث آخر, آخر أخرجه كذلك الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة بن زيد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنني لم أرك تصوم في شهر أكثر من شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر على شعبان ذلك شهر يغفل عنه الناس بين جمادى بين رجب وشعبان ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب معروف رجب شهر حرام معروف أن شهر رجب من أسهر الحرم وبين رمضان فإن We have to الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه فهذا فإذا هذا الحديث حديث العلاء بن عبد الرحمن على بالإضافة إلى ضعفه من جهة أن العلاء ابن عبد الرحمن متكلم فيه غير هذه الناحية أنه معارض بأحاديث أقوى منه يعني في أحاديث أخرى أقوى منه وأصح أحاديث أقوى منه وأصح عارضها منها هذا الحديث الذي ذكرناه ذكرته الآن قبل قليل الذي خرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا اكثر من صيامه في شعبان وقلنا أنه يعني المقصود به معظم شعبان يصوم معظم شعبان بدليل ما ورد في روايه لمسلم الذي اخرج هذا الحديث جاء في روايه لمسلم انه كان يصوم شعبان إلا, شعبان الا قليلا هذا دليل على ان قصدها رضي الله عنها بصيامه شعبان بصيام كل شعبان ان المقصود به معظم شعبان فأطلقت, فأطلقت الكل على الأغلب والأكثر وهذا شائع ومستعمل بدليل رواية مسلم هذه أو إحدى الرواية التي ذكر مسلم أنه كان يصوم عشابات إلا قليلا من يعني بطعة هذا هذا أحد الحديث المعارضة له والحديث الثاني أنها عنها رضي الله عنها كذلك وهو الذي أخرجه مالك في الموطأ أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان ما رأيت رجلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر إلا صيام إلا شهر إلا رمضان إلا شهر رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان فهذا معنى أن صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ويدخل فيه النصف بلا, بلا شك يدخل فيه النصف الثاني ودليل ثالث أيضا يضل على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن أو يعارضه وهو أقوى, منه أقوى من حديث العلاء وهو أيضا ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصاومي بصيام يوم أو يومين لا تقدموا لا تسبقوا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون ها إلا رجل إلا رجل كان يصوم صوما فليصم يعني رجل كان من عادته يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض مثلا هذا معتاد في, في, في غير شعبان وفي شعبان فهذا له أن يصوم حتى لو كان حصل منه الصيام قبل رمضان بيوم ويومين يعني وافق مثلا القميس أو الخميس أو الاثنين وافق أنه قبل رمضان يعني يوم ثمانية والعشرين مثلا كان يوم خميس أو يوم اثنين فهذا, فهذا مدام من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فله أن يصوم قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم وأما الذي ليس له عادة فهذا داخل الانتهي ولذلك قالوا أنه على تقدير صحة العَلَاء حد صحة حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقد إذا تصف شعبان فلا تصوم إذا قدرنا صحته أو إذا أخذنا بقول المصحين لا وقلنا أنه حديث صحيح فهذا محمول على يعني النهي فيه لا إذا تصف شعبان فلا تصوم النهي عن صيام هذا لمن لم يكن له عادة اللي ما له عادة ما يصوم الاثنين الخميس واجب يجي إذا تصف شعبان اليوم مثلا يصوم وبعد ذلك لا هذا ليس له عاده في هذا فلا يصوم إلا إذا كان له عاده عشان جمع لاجل ان نجمع بين النهي بين النهي في هذا الحديث وبين ثبوت صيام شعبان من اوله واوسطه واخره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قلنا سابق نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما يفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا جميعا من المذكرين الصدق في الآخرين ومن ورطة جنة نعيم وأن يغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank <laughs> you.